إِنَّ لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده الله وَيَا اللَّهُ اسْتَقِرَّ رَبَّكُمُ الَّذِي طَلَقَكُمُ النَّسْءَ وَعِدَتْهُ الله مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَشَّرَهَا بِرِجَالٍ كَثِيرَةٍ وَنِسَاءٍ وَاسْتَقِمِ اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَأَيُّ مُدِيرٍ أَمَرَ اسْتَقِمِ ابن الظلام خورا السلام السلام الله سبحانه وتعالى وخورا الهجر المحمد صلى الله عليه وسلم وفر الأمور مخجفاتها وكل مخجفة نجعة وكل من دلالة وكل دلالة بالنار عما وعند وعند وعند وخوف المسلمون في هذه الخربة صبيرة من السباعف وشاكتة من السواحف وفر الأمور الذي قرر الله تحرينها بشرح الله جل وعلا، ولعن السامع يقول نحن أبعد الناس عنها أقول عرفت الشر لا للشر لكن يتوصله ومن لا يعلم الشر من الناس يقع فيه أرضى الله يعرف هذه الصبيعة ويجمع تحرينها من اتفاد والطمة واسمع إلى حضورتها وأصدادها وماذا يتركب عليها حتى تخيلتك فأولا بمس الحجر غير من الناس، فإن هذه انتجرة تنتجر كل يوم في وإن الإعلام لإنجسيها وإن الغربة بوض نصيدها وغم إرانها أفضل الله هذا ما يجب أن تكون قد تجريه الذين إنما الخمر والمنسر والألصاب والأبناء يرمس من عمل الشيطان تبصى نبيه الله لأنك انت تتمنى إلا الخمر والمنفر والأوصار الأوصار والأوصار والأوصار والأطلاب التي تسهدد من دون الله ما رب الله نعرى الخمر والميشن انطلق الصحابة بعد نزولها الله هجلها بالسرط جزيلا بالشرك وهو اعظم حرام وبحرم انزله وحرمه الله على الناس الخمر وما ذات عقوبته وما ذات ما, ما على الناس يقول بسر الله عليه وسلم من فرد الخمرة لم تقبل له ثلاثة الاربعين والماء اربعين صباحا اربعين يوم وانو الزهر قد أدل منه فإن الثلاثة تقبل قال فإن مات النار وإن ساعة ساعة الله عليك بيسردها وانتب بالله صلاة الأربعين السباحة فإن مات وإن ساعة ساعة الله وإن سابت الله عليك وبالحديث الآخر أكبر حليل السلام والسلام الله أكبر إن الله من شرد الخمر الخبال وفي رواية قال قنية الخبال قال ورسولة الخبال يا ربه الله قال عرق او العصارة اهل الله اجتوا الله جل وعلا من سيد الخمر وإن يغرب ان يجرب من عرق اهل النار ومن عصارة اهل النار وقال ان الله جل وعلا ناعمة جارب الخمر وحامله ومبطاء أهم وشاكلهم ومسترهم وقال الإنسان الله, الله من, من, من الله من آسف على مائدة مجارة فيها صلى الله بني الله بأن الله جلل يكون من هذا الاستيطان ومسترده وأنني أعجب الله من من فمن ومثلت الخمر عدد الأعراض لأنه يجزل من عمر السيطان قال الله قلنا يا هلا إن المؤمنين السيطان الخمر والمنسل ورسدكم عن الله وإن كراه فأنا تقول عن هذا لك يا الله كم وقف عتان في هذا المسك؟ من شباب من مستدر الحراس من مستدر ليس من الخمر ومن من الخمر وهذا المستدع لعني من مستدر ومن المؤمن أجر من دور كل من من المخبرات بل إن هو من مستدر في القاني يؤمن دل الله وقلت فقلت ليس انت فاكس وقت نتاحبه انه هو فنظرنا سنفر كل ماضي وفرا من الان تتكفت ان ورده لقد نائدة المقدرات لكلتني حتى اصبح لا رائز من انتظر الوطلان ان الرايس من الله وقد دعا ان يجبها الخلافة اي ان اردى المقدرات قلت الله في برسة قال ابن الله من الواحد مهددني من مهددني بالقسم إني مرمس للمخدرات وإني أتعاطى هذا عبادة الله أنه يخلص أنه من هذا المصدر أنه ياخذ حيث لا خطير لأنه على المخدرات قد تبطوا في وكل هذا الحضور وإلى هذا المستوى من الانتباع العظمى في الوعود من السدر الحاء ما ينذر عبادك من المخدرات العظيم في الوعود من الوجات أو من طهر السارة أو من صورة الأسرار كل ما يجي إلا وتجد من المخدرات كل لا يداني من قتل وقتل حتى الأعراب وقتل رأنا وقتل من عند ذلك كهات المخدرات أتبيت النتيجة بأنه الأسرع وتضغاد عن الدنيا فماذا فعل وقع على أمه تهجس لا نقول بالله من هذه الجرائم أنه من منها لكن الغائد عن الخلاة والذي غاد أقل إلى إبادهها ما يستمر إما تفضع العبد المواقف وما يكون الزعف وإرضا بخالمه ولا وهو لا من الله لأنه يريد من عمل السريطان اقاب الله ان عقوبة شارب لقدر نوفت في الدنيا فقط يقوم انت ويرد الاعياب كانت يطالبا يأتي كله ويسترد وعلم طالب علم يقبر رجابس اهل العلم وقلت لما حضرت شاعر وقابلين الله فقال انا يا الله قال انا بريم ندعا قال انا تحفظه قال انا ماذا تجدني رأيك في اللي في الضمان قد تجد على يد بريم النار فقلت مع الله سلام ما قلت انك تتبت عن المعرفة. كنت كنت تحضر من فقال له يا التاج. يا التاج. من فقال من أن في كل آم مرة واحدة القدحاً من الخمر وليس لك إلا هذا قال فكنت في كل آم أسرب قدحاً واحدا من الخمر طرداً من السفاء إذا فعل الله الرساء عادم الأمة ينحرم إلا عليها لكنه كان قدحاً واحداً ينفرح ولا سنة في الناس هو طالبا من العلاج فالصالحات مرده الله يتدرع من سنة التالحين وقم على ويزمر إلى النار إذا الله هذا خلق من سرزها للدواء خلق من الاسخابها ثلاث دواء وذات أحد التالحين مرمي أنسي ويقول من المنز يقف رأيك وكلمان قد سابت فقلت له واغنين لقد مبتو أنت تغير في الجن فمن الذي سيد قال يا عزي. لقد ذكر ذكر ذكر رجل أبير مور فلما زمن ذكر ذكر ذكر كل من كان حي لطبره شعب شعر ورقن. إذا الله هذه عبر يجعل الله الأوليائي والعباد الصالحين يتقنون بها وخلائس الغافرين حتى يمتدون بها فالآن لنا أن ننسبح وهم عارلنا أن نحتضر إبادة الناس من المحضرات قد قبرت بلاد الكرب حتى ضمنت حضاراتها بلنا من الآن يريدون أن يكونوا طاهرون الله من بعد ما من المجل. وإن نجلج الولايات من المرأة أن يصدر وإن نجلج الوقع وعباد الله إذا خطوات السيطان كبيرة جدا وما إلا الله أن يجلس السابق إذا قراناء الثوء في أطرمون هل نفع ان تقرى بالدرمة الواحدة على دين ومع من يتبع ويهل عبري قد لا وقد وقعت من السرطة ولا يتحقل المتاحة منها هل آمنا من ننتبع عباد الله على انفسنا وقواننا واحملنا وعلادنا ومن سالمنا لا يبري برسأة المسؤولين ويهل لهم الخدرة أندور الأحداث في هذا تغارب السن ورعب المخجرات ولا يستطيعين المساة منها وحدثتني من شاهدة من المهنان بإحدثنا المهنان المخبارات بجعني ساحل المخجرات نترى الوطن إلى هذه الدرجة وبستعدت من حالة حتى وصل إلى المساة عبادة الله إن السن العزة مننا وحبب ربك على ويسألوا اقتباك على هذا الجن وعلى طاعة الله جل وعلاه ولكن لعفظة الله جل وعلاه أن يصالد الخبر ومتعامل لفضلات وفاكم المنصر إباع الزمع رضيها في كل مصنع وتتسعموا آم الخير فإن الله يعلمهم بعذاب منهم قرروا عن الله عليه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على دلالة دين وحده أنبع زرد ويله الله من إن من الأجباب اللي في أوقع سباة السباة إلى هذه المستنقعات وإن عارض الزوائر وإن هذه المحردات لا يولي أولا بها من الله جل الله وعلا لأنهم قابل لله الله جزي الله وعلا لنصدقوا على سلسة من خلاص وعلى أم من خواهش الخمرة ومن خواهها مراقب الله جل وعلا في والعلم لما تضغر ويهد ربوها وهم أن الله لا يكبر لشاركنا ثلاثة أرضا وصباحا ومن ما سواه وإيه وعلا من يفاق سارة أم النار في الغرف الله كله في مراقبة الله وعلا في هم العزة بما انهم يتساهم بالصغير فإنه لا تقلق في, في سباة وإن طريق القمور هي ما يتنميها الناس هذه الأيام الضفان والصغير إن هذا الناس تنتظر في جميع الله واسراتنا وإنه لا ترعبون حتى لا رأيك بإذن رعون من قلق السبحة ولا ما في الدنيا. بل ان هذا النساء وسوف تحلى بثرى كل الزمان الذي تذكر هو علي الله حرم الدين وجليل الدين ورائد يرعى في امر الراعي هم ثم هم ثم ماياتنا في الخالد وما زراها في عند الله جل وعلا ان تكامل في الصغائر بين الصغائر والأسواق والمراكب واسم من مجال الواقع في كل دسائل المتساعدة في الصوائر المتساعدة في جباب التنسى الطبائر المخدرات والصمور حتى أصبحنا جواب المستمعات إذا قلنا أنه الخمور حرام وأنه أمور الطبائر قاموا بعد الطبائر ماذا تقول أن الخمور سيأتبه الزيورة أنه لا يطلق المخدرات بابل الأسباب يا عباد الله سوف تربيا أصلح الأب من الله لا أمره متربيا إلا بطن ولده وكذبه وأن يأكل موطعان والشباة ويرجع للغاية احتربي ويرجع بسهادة حصلتها على أعلى الضراجات لا له فعل هذا هل أمر حسن وأن من صيد لأكل من هذا الله الفكر على ابراهيم هل ترى ما رواه ابن ديباخ هل ترى الخير هل ترى الطال والهون هل نغلب الله ذل ولا علا ما لكم الذي يظلم وهو بيذل به كل قوم يريد ان يذهب ما نذهب بها الى البيت مع نساء واي شيء اول ما تصامم بالذبح ترى من الصحراء منو عبدالله لأنه ينفع وجلق الله منطلق المنجر إلى طريق الفجر ما من وإنه ذلك يحضر الله بعض المن وقرت وثلقه وضع جلقه أن يوصي ولد الأموال وإنه عكس طوصا إلى خارج البلاد ثم ينفع معدى أيام الله إلى أنه ساخر يحضر وكذل تقول الأولاد يقول الله عزيز كل ما لو انتظر إلا وعلى سماعكم هذا القرم ويرفعها وقيلونا لو أنت أبل قلال وكذل مهم يقولون لك في تعالى إلا عليك قبولها أي مرسد الأهزاب السبب عليه ونقودك كل من ما مرسكت من وإنه وإنه وإنه وإنه والنسبة الضريبة والنومة المضربة الذي يرضع الشرس الله بالحادث فلقار أنت أبناء فوربون ممن فوربون يسير المحضر التنالي بإمنا بنفسك تبطروا بقلها حليما في الزكة بالتباع والتباع إذا بالله ما هو الشرس الحرس الله ما نساع محرضها ما نساع أبويها ما نساع ما كل لا الله الله إن في من تقرب من أهل النار من أهل النار من أهل النار من أهل النار من أهل من أهل من أهل النار من أهل النار من أهل النار من أهل النار من أهل النار من أهل النار من أهل النار إلا أن يسرعوا رعاهم بيسركم الله ويسروا بجلد الله كما يرجعوا لذلك ويقوموا لله والله عز وجل الله لدن الإسرائيل يلو عز الله كان المتمن كان جحيم لله كان لله وجل الله من الله الله بجلد الله وعلا لنه أنا رجال دارود، وعند بن يادرالك لما قال الله تعالى هم عارون من داعين، يسيعون إلى رأس الجبل المكسى، فلله المكسى على السبب المكسى، وخذني له، وخذني له، وخذني له، يبني لا إله إلا هو، ولا يدعون وينشود ليلي اما هو دوار هذا لا يرى ما لي حد قد قد ورسول من ما عمل بالمعروف لا اله الا الله نخرج الجريان نخرج الاطفال نمشي الله وكذلك تحصيها وأسفانه السبت أنهم سنهام وي Absolutely Обي بل ion وإنطلاق إعامل وهو انطل تروعه الإسفاع ومرن الإسفاع و م fits من السباة بـ الله عب عبدالله و من يا و الله و من وخفت على علم الله عبد الله فتطلق حبام من فراء فتطلق لله هذا التجاوز تنمرت أحد القوة لا والله وخفت برد أفتانه هد بلل الناس تتذكرك على هذا التسليل وعلى الله في من يا عبد الله انك تفترض لك ايضان وما كان انت الاسبر <سؤال> مجر انك تفترض لك وكذب دعاق دعاق المساب وعاق العظم الذي الله عليه تفضلوا وعظام الله تقولها هذا مجر هذا الحرام هذا الوحيد قد تضغي الله جل وعلاه معظم النار جل ولا امرهم يتطول اللهم اعظم الاسبر Well I've been kissed <Sesszük> all this thing, we a little,